أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ماركون وزللناها لهم فمنها رفور ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتقلوا من يَعِينُ لَنَصْرِهِمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُمْ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَجَعَلْنَا لَهُمْ مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ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 بقادر على أن يفلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول, أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيبه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون